Falaitakatahlu těhlu, a věci mříře, a věci těhlu, a věci mříře, وبيني وبين العالمين خرابوا إذا صح منك الود يا غاية المناة فكل الذي فوق التراب ترابوا فكل الذي فوق التراب ترابوا